ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوتنا كاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى إَِّ ماَا يَبَلُوكُمُ اللَّهُ بِه وَلَ يُبَيينًَاَّ لَكُمْ يَومَ القِيامَةِ مَاكُن تُم فِيهِ تَخْْتَلِفُون.